خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من لنعام ثمانية أزواج يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ۖ ثَلَاثٍ ۗ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لا إله إلا هو فأنا تصرفون إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَذَرُوا زَرْعَةً أُخْرَىٰ ۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إنه عليم بذات الصدور وإذا مثل إنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ثم إذا خوله نعمة منه ليس ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا منك من أصحاب النار أمن هو قانتنا ناء الليل ساجدا وقال ذر لا خير تَوَّيَّرْجُ رَحْمَةَ رَبِّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُلُو لَالْبَابِ قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصلاة قابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم